في س ن ي ن ع د د ا ثم ب ع ث ن ا ه م ل ن ع ل م أ ي ا للعلوم ح ز ب ا ل ا س ل ا نحن نقص ع ل ي ك ن ب ه م ب ا ل ح ق إ ن ه م فتية آ م ن و ا ر ب ه م و ز د ن ا ه م ه د ى وربطنا ع ل م و ل و ع ه ا ل ن ا ر ب رب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض ل ن ن د ع من د و ن ه ا ل ق ق د ل ن ا إذا شططا ه ؤ ل ا ء ق و م ن اتخذوا ي ه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 شركه د الهدى ل ف شركه ت دعويه ض ل ل فلن ل تجد و غير ا م ش د ا و ت ح ربحيه ه م ق ا و م ونقلبهم رقود ذات ا ل ي مضمون اجتماعي ت ا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رابا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثت ق ا م و نبثنا ي و م ع ه ا ل و ا ر ب ك م أ ع ل م بما ب س ي ل ب ع ث و ا أ ح د ك م بورقكم هذه إلى الاسلاميه م د ي ن أزكى ط ع ا ا ف ل أ ت ك م برزق و ل ي ت ن ط موسوعه ل ا ر ن بكم أ ح النابلسي ر ج م م و ك أ للعلوم الاسلاميه ح و إذا أ وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ف ق ابنوا ل عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 وَلَا ت موسوعه ل لِشَيْءٍ ن إِنِّي ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم ا ل ا س ل ا س ي ى ربي لأقرب م ن هذا رشدا و ب ث و ا في ك ه ف ه م ث ل ا ث م ا ئ ة ل ن و ا د و ا ت س ع ق للعلوم ا ل ه أ م الاسلاميه و ا ت أبصر به م ما لهم من دونه من وليه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 موسوعه عينات ن م تريد زينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ا تطع من أ و ف ل ن ا قلبه ع ن ذكرنا و ا هواه ت ب ع وكان أ م ر ر ه ف ط ا و ق ل ا ل ح ق من ربكم فمن شاء ف ل ي ؤ م ن ومن شاء م ن ا و ع ت ن النابلسي ل ل ظ ا م ي ن ر ا أحاط ه غ ي و ا يغاثوا بماء ك ل م ه ل يشوي ا ل و بئس الاسلاميه ش ر ب و ا ء ت مرتفقا إن الذين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 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب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 ث م من نطفة ثم س و ا ك ر ج ل ا ل ك ن ه ا ل ل ه ر ب ي و ل ا أشرك ر ب ب ي أحدا و ل و ل ا د خ ل ت جنتك قلت م ا شاء ا ل ل ل ه ا قوة إ ل ا م ي ه فقل موسوعه ا ل ن ا ف ع س ى ر ب ي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ي جنتك ر و س ل ع ل ي ه ا ح س ب ا ن من ا ل س م ا ء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بتمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها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 اسماء ل ي ة ل ل الله ح ق عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب خير م مثل ا ل ح ي ا ا ة ل س ن ي ا كما إن أنزلناه كما إن ثلط به ب ن اسماء ت الأرض فأصبح ت ذ ر الله على كل شيء م ق ت د ر ا ل م ا والبنون ا ل ل زينة ح ي ا ا ة ل د ن ي والباقيات خير ا الصالحات ى ر ب ك و ا ل ا د ى ي ر ك ه دعويه غير الجبال ر ب ح ش ر ن ا ه م ف ل م ن غ ا د ر م ن ه م أ ح د ا و ع ر ربك ض و ا على صفا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 ا ل م ل ع ه ا ل ن ا ب س ج د و ا ل ا د م ف س ج د و ا فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه افتتخذونه وذريته أ و ل ي ا ء من دوني وهم لكم عدو باحسن الظالمين بدلا ما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 و ج ع ل ن ا ب ي ن ه م م ا ء الله م م ج ر و ن ا ن فظنوا ن ا ر أ م و ا ق ع و و ه ا ل م يجدوا ع ن ه هذا ا مصرفا صرفنا القرآن ولقد ل في ى اسماء ن كل مثل الله إ ن ن س ا أكثر شيء ج الحسنى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 أن ن يفقهوه وفي آ ذ ا موسوعه ق ر إ ن ت د م إلى النابلسي ه د ف ل و ك ا غ ف و ر للعلوم الاسلاميه ل وَتِلْكَ ا ل ل ْْْ ق ُ ر ََََ أ ه ه ن ا ُ م ْ ل ََ م ّ ا ظ ََ ن م ُ و الله و َََ ج ع ْ ن َ ا ِ م َِِْْ م م َ و ع د ً ا وَإِذْ َ ق ا ل َ م ُ و س َََ ى ل ِ ف ت ا ه ُ ن َ أَبْرَحُ ََ ح ت ّ ى أَبْنُغَ أو أَمْضِيَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُقُبًا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 قال أ ن أ ذ ك ر ه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما ط و ي ا ن ا وكفرا ف أ ر د ن ا أ ن ي ب د ل ه م ا ربهما خيرا منه زكاه و أ ق ر ب رحما و أ م ا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ل موسوعه ك ا ن النابلسي ص ا فأراد ب ن ل أ ش د ه م ا و ي س ت خ ر ج ا ن ز ه م ا ر ح م ة من م ربك و ا ف ع ل ت ه عن أمري ذ ل ك تأويل م ا ل م ت س ت ع عليه صبرا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 و م ا لا ي ك د و ن ي ف ق ه و ن ق و ل ا ق ا ل و ا يا ذا ا ل ق ر ن ن إن ي يعجوج ومأجوج م ف س د و ن ف ي ا ل أ ر ض ف ه ل ن ج ع ل لك ر ج الاسلاميه ع أن ن ب ي وبينهم د ا ا ق م ك ن ف ي ربي خير فأعينوا أجعل ب ي ن ك م و ب ي ن ه م م ر د ا ت و ن ي ز ب ر ا ل ح حتى د د ي إذا س ا و ب ي ن ا للعلوم ص د ف ي ن ق ا انفقوا حتى إذا ج ه ا ل ا ع ل ا م ي ظ ه ر و و م اسماء ا الله ا ل ح س ن حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أ ح د ا